ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للنور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء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 فَلْيَنْظُرْهَا الَّذِي يَذْهَبُ نَكَائِدُهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا والصَّابِئِينَ والنَّصَارَى والمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكم إن الله يفعل ما يشاء داذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من مار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصرر به ما في بطونهم والجنود ولهم مطامع من حديد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 يَشِرُّ الْحَجُّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثمَّ الْيَقُوذُ فَتَهُمْ وَالْيُوفُ نُدُورَهُمْ وَالْيَطْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْحُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن ما من السماء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 الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومننا رزقناهم ينفقون والبند جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صلاة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 ربنا الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أي يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله ل قوي عزيز الذين ين ومكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فتأيهم من قرية أهلك ماها وهي ضالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معقولة وقصر مشيدة أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَشْمَعُونَ بِهَا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 إن الله لَهَاذِ الَّذينَ آمَنوا إلَى صِراطٍ مستقيمٍ وَلَا يزالُ الَّذينَ كَفروا في مِريَاتٍ مِنْهُ حَتَّى تَأتِيَهُمُ السَّاعةُ بَعْثاً بَعْثاً أَوْ يَأتِيَهُمْ عَلابُ يَوْمٍ عَقيمٍ فَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِللهِ يَحكمُ دَينَهُ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنذَرُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ قَالُوا إِنَّمَا تُنذِرُ بِشَرٍّ تَغَرَّرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعِبَادِ دون الله قَلِيلًا فَلَا يُخْلِصُونَ لِلَّهِ عِبَادَةً وَلَا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا هُمُ الْخَاسِرُونَ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 تأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير.